صلى الله عليه وسلم الذي بلغ لنا رسالة ربه اصطفاه الله عز وجل من بين الخلائق ليكون أعظم قدوة لأتباعه فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في نبيه الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فاللهم صلِّ وسلِّم عليه أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال وصلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الأبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال في هذه اللحظات أيها الإخوة ونحن وإياكم في ترقب لإقامة صلاة المغرب فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الآن تقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله, أكبر الله أكبر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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, أو جاء معه مَلَكٌ إِنَّمَا والله على كل شيء وكيل لم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ الله أكبر الله سمع الله الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا مَنْ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله الله استغفر الله, أستغفر الله،, أستغفر الله。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 اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخوه الإيمان في كل مكان أدى المسلمون قبل لحظات شعائر صلاة المغرب من مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نسأل الله لنا ولكم ولهم الرضا والقبول إنه أكرم مسؤول في نهاية هذا النقل المبارك لكم منا